ايه يا كرم صلى الله يا كرم صلى الله ايه هذا القلب صوت الحشق ناداكم نادا ايه ميته لو يا مرحبا وحياكم الله هذا القلب صوت الحشق ناداكم, ناداكم الله من يتهلوا يا مرحبا وحياكم الله هذا الحفل من الشمل جيناكم الله ونهن بيت للنبي وياكم الله يا الله يا الله يا الله سمعني صوتك يا الله سمعني الصاد الله الله الله فين يا الكل من صلا الله الله الله فين يا من صلا ايه صدر الكرامات ان شرح بالشادين الله ويستر ايات العشق رداده ولدي خلت بالدهر ميعاد ميعاد ايه عاشق طلب مراده الله الله الله جاهد عين الله الله الله ها الله الله هنيالك من صلحها الله حق هاي شمس من طلعتك خجلانة خجلانة من بزغ نور لأمل دنيانة دنيانة أعلى القمر من نورك ضوانة ضوانة مولاه نزلت لك جوم السماء فرحانة الله تحلى تحلى تحلى حبك يا ابو صالح سكن دلالي يا دلالي دلالي الله من الصغر عشقك شنت يا الغالي بشوقك بنيت شافتك آمالي يا اغلى من روحي تضل اليوالي الله والله والله والله هذا العشق من الله الله والله والله هذا العشق من الله والله هذا العشق من الله الله والله والله هذا العشق من الله الله من صلى يا الشعر الذي من الاستاذ حسن هذه الكاظمي يا المهدي ظلت المهجضه امانه انت نطر وجودك يا الاحسانه قلوب تويدك ناديتك مولانا مولانا اي كل من تعنى ويانا الله تاع لا تاع لا رايه امل والله تاع اشفع لنا بعد يا وجيهان ان لنا اشفع لنا صوتك اخر مره يا وجيهان